أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِي ضَرَرٍ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِيرٍ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَوْشَشُوا فِي آذَانِهِمْ وَأَصْدَرُوا السُّكْرَ وَالِسُّكْرَ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إني لَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ أسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا يُرْسِلِ السَّمَاءَ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 يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنت 119. وإنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 110. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثيرًا ولا تذي بالظالمين إلا ضلالا من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 إنك إن تذرهم يضلوا عبابك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تدد الظالمين إلا تبارا